عليها ن ح ي たちの暮らしを楽しんで 「今夜も」 واشرح صدورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إ ل ى الحق والعدل واهدهم إ ل ى صراطك المستقيم يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن يا رب إذا ما دق إِذَا ما َ دق ََّ إ ِ ح ْ س َ ا س ي بذنبي َِ و َ أ َ ض ْ ر َ ع ُ يا إ ِ ل َ ى ه الكون َِْْ عفوا َُ وغفرانا ََ ف َ إ ِ ن َّ ك َ أ انت َ خ حسن روحي وعقلي يطمئن في حنايا ص د ر قلبي فيملا أ ب ف ي م ل أ بالرضا روحي وعقلي يطمئن في ح ن ا عفوك ورضاك وحسن ك ورضاك لقاك يا 「あなたはあなたの手を使って」 دعوتك يا إله اله ك دعوتك و ن الكون كاد الهم يضنيني وحين أ ق و ل يا ج ع النور في الحين وفي ضع 「いないいないいない」 d a v i n o v e of g o 「今の時点で私は」<音声><音声> واساله م س ا ل ة ً وفضلا انه مبسوطتان لسائليه يداه Oh boy. رضاق اطلب بطاعته رضاه ف إ ن ه ا ل ك お 「やめん بالمدينه ا ل م ن و ر Oh. لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه أشهد أن م ح م د ا س ل ا م ي ه 「محمد رسول الله」 いやあれ الفلا 「そしてこい عدل الله اللهم رب هذه ا ل د ع و ة ا ل ت ا م ة و ا ل ص ل ا ة ا ل ق ا ئ م ة آ ت سيدنا محمدا ا ل و س ي ل ة و ا ل ف ض ي ل ة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وبعد إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م فقد رفع نداء الحق و أ ذ ن الله بميلاد يوم جديد رفع النداء المبتهل الشيخ أ ح م د الطنطاوي من هنا من س ا ح ة مسجد ا ل س ي د ة زينب رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ب م ح ا ف ظ ة ا ل ق ا ه ر ة